لآلاء القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم.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 وما كان عطاء ربك محبورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات, وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذنوم مخلويا وقاضي ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما, وقل رب ارحمهما كما ربيا Panie